جل القرآن أيها المؤمنون على أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله والله جل وعلا يقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فأخبر جل وعلا أن مكرهم إلى وبال وإلى هلاك وإلى ثبور والمكر على ضربين مكر الأمم كما أخبر الله جل وعلا بالرسل ومحاربتهم إياهم لما دعوا إلى عبادة الله جل وعلا وحده وهؤلاء وأضرابهم قال الله عنهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ومكر يقوم به عصاة المؤمنين يمكر الرجل لينال أذن من أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات يتربص بهم الحال ودائرة السوء يريد أن يصل إلى قصده منهم وربما يتحقق لبعضهم شيئا مما يبتغيه وينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا محيط بعلمه بهم حال يبيتون الأمر والله جل وعلا عليم بهم وهم يقومون به والله جل وعلا عليم بهم وهم يفرغون منه أما كيف يكون مكر أولئك إلى بوار فإنه ما من أحد يمكر بمؤمن ولا مؤمنة ينال من عرضه أو من دمه أو من ماله أو يتربص بمؤمنة سوءة إلا والله جل وعلا مطليع عليه فيرى ذلكم العبد الخاسر عاقبة مكره يراها أول ما يراها قبل أن يموت حين تنزع الروح فيرى من غلظة الملائكة ما لا يخطر له على بال وكل من حوله لا يشعرون بشيء مما يجري له وهو لا يستطيع منعه ولا يقدر على دفعه ثم يناله حين حين يوسد فيك قبره وتحل عنه أربطة الكفن فيرى عاقبة مكره عيانا فيتمنى أنه لو لم ينكر بمؤمن ساعة من الدار ثم يرى ذلك حال يقوم الأشهاد ويحشر العباد بين يدي ربهم جل وعلا فإذا رأى ذلك استحيا من ربه جل وعلا وعليم أن هذا هو الخسران المبين وقد جاء في, في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا يقول لبعض العصات يوم القيامة أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل له فاليوم أنساك كما نسيتني أسأل الله حسن العاقبة فاليوم أنساك كما نسيتني قال الله جل وعلا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا